بسم الله الرحمن الرحيم أنفنا أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أم أن أنذر الناس أن أنذروا هُمْ قَدِمُوا صِدْقًا عِنْدَ رَبِّهِمْ قَوْلُ الْكَافِرُونَ إِنْ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ ذلكم الله ربكم فاعبدوه اسئله تذكرون اليه مرجعكم جميعا ان الله حق فانه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات ليجزيهم